الفراسة تتعلق بالحكمة وبعد النظر فهي صفة جبليه لكن قد يكتسبها المرء بالدأب والبحث عن هذا العلم الشافعي رحمة الله عليه قال تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه، وده كلام غالي لان الفقيه ان لم يكن متفرسا يضل في فتاواه ولذلك لابد ان يكون القاضي ذكيا صاحب تراث فعش القاضي يبقى قدامه القانون أو شوية قوانين يقعد يقرا ويقول لا لابد أن يبذل ان يبذل الوسع في معرفه الحق ليرده الى صاحبه